إلا من خطف الخطفة فأتبعه شياب ثاقب فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدم، فهدم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون.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 Alah ta'ala l-sha'ir mjenun, bal jaa' bil hukm, wac dhaq al murssalin. Inna kum la dzaiq al ghaib al alim, wma أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها فما لئون منها البطن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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعة لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئف كم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن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 سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَنْ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا مُغَالِبِينَ وآتيناهما الكتاب المستفين وهديناهما الصراط المستقين وتركنا عليه ما في الآخين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين ان هما من عبادنا المؤمنين وان اليا سلامنا المرسلين اذ قال لقوم يالا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين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 سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين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 إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحرين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون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 اصطَف البَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن يسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 أفبعذابنا يستعجون، فإذا نزل بساحتهم فزاء صباح المذرين، وتوال عنهم حتى حين وأبصر، فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون.